فليس له اليوم ها هنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخ.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 باسم ربك العظيم سأل سائل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 الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما